والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن ولاه يا رب صل على النبي وآله عدد الخلائق حصر ولا يحسب رب يوزعني أن أشكر نعمتك أن التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلحني في ذريتي ان تبت إليك وإني من المسلمين هذا هو الدرس الثامن من شرح شذ العرف التقسيم الثالث للفعل بحسب التجرد و... بحسب التجرد والزيادة وتقسيم كل يا رب أسر وعني يا رب اسمع معالي الدكتور اسمع سيدنا الدكتور اللهم يسر وعني يا رب العالم الآن بمشيئة الله أشرح لكم الدرس الثالث من تقسيم الفعل ينقسم إلى مجرد ومزيد المجرد يا سيد نتذهب معي ما كانت جميع حروفه أصلية لا يسقط منها حرف في تصريف الكلمة بغير علة طبعا الكلام ده مش مفهوم اسمع يا مولانا لو قلت مثلا مثلا يعني كلمة ضارب ضارب هذه الكلمه على ودن سعله الضاد ف الكلمه الراء عين الكلمه الباء لام الكلمه اليس كذلك نعم خلاص في التصاريف أقول ضارب مضروب ضراب فام ولا في تصريف الكلمه الحروف الثلاثه موجودة الضد والراء موجودة في ضارب وفي مضروب وفي ضراب وفي استضربة فاهمين؟ يبقى المجرد ما كان جمع حروفه أصلية لا يسقط منها حرف في تصريف الكلمة صح كده؟ قال لغير بغير علة بغير يقول لنا إيه؟ علة إيه بغير العلة؟ لما يقول قال على وزن إيه فعلة طب هات الأمر يقول إيه؟ قل هنا فقط حرف أصلي لعلة صرفية اللي هي التقال ساكني صح ولا إذن الفعل مجرد ما كانت حروفه كلها أصلية لا منها حرف لتصريف الكلمة صح الشيخنا يعني الجالسة الحروف الأصلية الجيم واللمسي لم الجالس ها خلاص يبقى الحرف نفسه موجودة صح المجرد قسمان ثلاثي ورباعي الثلاثي وفيه برضو المزيد قسمان مزيد الثلاثي ومزيد الرباعي الثلاثي المجرد له باعتبار الماضي فقط ثلاثه أبواب ثلاثه يا شيخنا ابواب ابواب تبع اعتبار الايه يا شيخنا الماضي, الماضي. يبقى هو الشيخ الآن يتكلم عن المجرد ويعني عرفنا المجرد ما كانت حرف كل أصلية يبقى المجرد يا شيخنا اه المجرد الثلاثي ليه باعتبار الماضي كان باب يا شيخنا ثلاثة تمام. ثلاثة سلام لنشوف الأبواب الثلاثة انت لأنه دائما مفتوح الفاء عينه قد تكون مفتوحة ومكسورة ومضمونة انتبه هم أي نا را وبرضو هنا ضا را باء مفاتاحة ها ديب المضار باعتبار ماضي أنت ليه من شخنة ثلاث ثلاث دايما الفاء الكلمة مفتوحة لكن العين دي ممكن تكون مضمومة نعرفها ازاي في المضارع ناصر ينصروا طب دي مكسورة ضرب يضربو دي مفتوحة فتح يفتح يبقى باعتبار الماضي ها باعتبار ماضي كان بعد ثلاث؟ لا هو يقول يا شيخنا هو فلاغه بإعتبار ماضي ثلاثة أبواب ثلاثة إيه أبواب لأنه دائما مفتوح الفاء وعين وإنما تكون مفتوحة عينه اللي دهو هتكون مفتوحة في المضارع يعني لا ما هو في الماضي كله مبني على الفتح كله يشفر العين أيوة يعني لاحظ كويس سؤالك كويس لعف لاحظ لا لاحظة لاحظة. يعني نصر وضرب وفتح كله ده إيه باب واحد, باب واحد. اللي هو يعني الفم مفتوحة والعين مفتوحة لكن في باب اسمه فريحة فريحة ده مكتوب العين وفي باب كرماء صح كده هو يقول المجرد الثلاثي باعتبار ماضيه يعتبر ايه؟ ماضي مفتوح الايه؟ الفاء ويشمل, ويشمل ايه؟ الثلاثة بنصرة وضربة وفتحة ربما في المضارع هيبوا مختلفين هيبوا مختلفين يعني. يعني صح؟ طيب ومكسور العين ومضموم العين صح يا شيخنا؟ قال لو ثلاث ايه شيخنا؟ ابواب يبال باب الاول ها؟ باب باب يا شيخنا؟ العين باب يعني الفاء مفتوحة والعين مفتوحة والباب الثاني فعل. فتح العين وكسر العين فتح الفاء وكسر العين فريحا والثالث كانوا معلومة فاعلة فعل. صح شيخنا مم. يبقى هو يقول يا شيخنا المجرد الثلاثة ليه كان باب حسب الماضي مش حسب المضارع حسب الماضي فقط إما أن يكون مفتوح الفاء والعين وإشمل كان باب نصره وضربه وفتحه طبعاً الاباب دي في المضارحة هتختلف يعني نصر ينصره وضرب يضربه وفتح يفتحه لكن الآن لن نتكلم عن مضارح نتكلم عن الماضي فقط فله كم باب في الماضي؟ ثلاثة الباب الأول فتح الفأ مع العين ويشمل كم كلمة؟ ثلاثة نصر وضرب وفتح وليه دي لأن كل, كل كلمة تحمل باب باب نصر باب نصر يعني باب فعل يفعله ينصره وباب ضرب اللي هو كسر العين في المضارع ضرب يضربه و باب فتحه, فتحه يفتحه لكن في الماضي كله ايه يا شيخنا مفتوح الفاء مع العين صح اما فرحة مفتوح الفاء مكسور العين على وزن فعله واما كرومه على وزن فعله خلاص كده هذه الابواب الثلاثه في الماضي خلاص يا مولانا وكده واضح طيب وباعتبار الماضي مع المضارع ستة أبواب ستة إيه؟ أبواب. يا سلام إزاي ستة أبواب لأن عين المضارع إما, ت... عين المضارع إما تكون مضمومة مفتوحة ومكسورة وثلاثة في ثلاثة تديني تسعة بس هو التسعة أبواب لا ستة أبواب لا ما أخذ بالك سيدنا مم. دول ثلاث أبواب وال... والفارحة هي حتى هتضرب في ما والأخيرة والاخيره هي باب واحد بص كده ده ده نفر يبقى هنا نفر يا شيخنا على وزن ايه وضرب ايه يا شيخنا على وزن ايه صح وفتح يفتحه على وزن ايه يف ها يفعله كم دور يا شيخنا ثلاث طيب فريحا يقترحوا هتبقى مع فرحه ايه يا شيخنا؟ يفرح. يبقى ايه؟ يفرحه على وزن ايه؟ يفعلوا ينكرم ايه يا شيخنا؟ يكرمه على وزن ايه؟ يفعله صح؟ ايه ما نشوف كده حاضر اسمعنا يا شيخنا لأن عين المضارع إما مضمومة وإما مفتوحة وإما مكسورة بعدين قال ثلاثة في ثلاثة بايه؟ بتسعة يمتنعوا كسر العين في الماضي مع ضميها في المضارع يمتنق شيخنا ايه؟ الكسر في الماضي وضمها في المضارع ايوه؟ وضم العين في الماضي مع كسرها وفتحها في المضارع بالضبط ايه؟ اذا فتاكل ابواب ستة اه، كيف اولان ثلاثة بعد يجب التين بعد كده او صح صح كده؟ ها؟ كيف تريحة دي عدد لها مثال اخر بقى عشان يبقى يبعندنا يعلو ويقعينه الجلها مثال كمانين مكسور العين في الماضي ومكسور العين في المضارع او مفتوح هو على ايه حال هاتي بالتفصيل يا شيخنا طيب طيب يا شيخ سيد انتبه معايا خليك معايا يا دكتور الباب الاول بسموه باب فعل يفعله واختصارا نقول باب نصرة لما تقول باب نصرة يعطيك الوزن نصرة ينصره يبقى فعل يفعله وده كلمات يا مولانا لما قال باب نصر يقصد العين مفتوحة في الماضي مضمومة في المضارع اسمع الكلمات نصر ينصر قاعد يقعد أخذ يأخذ برأ يبرؤ وقال يقول وغاز يغزو تهمت يا شيخنا؟ هذا الباب الأول سهل الباب الأول يا ابن؟ بقى فعل ايه؟ اختصارا أقول الباب نصر الباب الثاني بقى فعل يفعل له باب ضرب ضرب ايه شيخنا؟ يعني العين مفتوحه في الماضي ومكسوره في في المضارع تقول جلس يجلس ضرب يضرب وعد يعد مشي مولانا الباب الثالث فعل يفعل اللي هو باب فتح صح شهنة انتبه فتح ايه يفتح ذهب يذهب سعى يسعى واضح مولانا الباب ده يقول لك ايه مولانا انتبه معاي كل ما كانت عينه مفتوحة في الماضي والمضارع فهو حلقي العين أو اللام خلاص يا شيخنا وحروف الحلق الستة الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء ده الباب الثالث اللي عايزين يا شيخنا انتبه العين في الماضي مفتوحة وفي المضارع مفتوحة يبقى لابد أن تكون عينه أو لامه حرف من حروف الحلق يعني نتبه كده وضاعة تجد العين من حروف الحلق هلام هي اقول يضع صح يا شيخنا طب نقول امون ذهب معايا يا سيد دكتور ذهب تقول ايه يذهب انتبه بس معايا يقول لك الباب الثالث ده اللي هو باب فعل يا بفتح العين في الماضي وفي المضارع اشترط يا شيخنا ان تكون عينه او لامه لازم يكون حرف من حروف الحق في الباب الثالث اي لا عينه او لامه يعني من شوف ذهب العين هنا هاء أقول يذهبوا طب وضعه أقول يضعه فاهم هتجد في كلمة أتى الشاذة ذا يعني أبى أقول يا أبى طب ما الهام ذا من حروف الحلق بس أتت في في في الفاء ما تتشف في العين ولا في الإيه أيوة طب مناطق نطق بها القرآن كيف تقول شاذة الكلمة يا شيخنا إذا وافقت الاستعمال وخالفت القياس ده مشاز مقبول قال الله عز وجل ويأبى الله إلا أن يتم نوره فآبى يأبى طيب قاعدة علماء الصرف يقولون لو الماضي مفتوح العين والمضارع مفتوح العين يبقى لابد أن تكون عينه أو لامه حرف من حروف الحلق واضح؟ وإن أبا عين الكلمة ولام الكلمة لا من حروف الحلق ده الهمزه هي من حروف الحلق اللي هي الفاء يعني صح يا شيخنا ده قلنا ده شاذ شاذ شاذ مقبول لانه خالف يعني خالف القياس قياس الصرفين ووافق الاستعمال صح يا شيخنا اظن وضعت كده طيب كويس وما جاءت معني كده وما جاء من هذا الباب بدون حرف حلقي فشاذ <تصفيق> كابا يا شيخنا يابى وهلك يهلك يا صح كده هلك لاحظ الهادي في همزة، اقصد في في فعل كلمة، فذاهش الشخص ايه شاذ مقبول؟ أنا أوصلك يعني ايه شاذ مقبول؟ لا. لانه خالف القياس أو فقط إيه يستعمل؟ يا الاستعمال يا سلام؟ أو متداخل اللغات؟ متداخل إيه شغنا؟ عارف يا أبن متداخل اللغات؟ ما تقول يا أبن ايه متداخل اللغات؟ يعني يقصد ذات التدخل الهدف يعني في لغة تامة مية ولغة حجازية في لغة عربية ولغة ثايم تايش غنا فذا اسمه من تداخل إيه اللغات طيب قال كركنا يركنوا غركنا إيش غنا راكنا يركنوا زايدا خلا يدخلوا فراكنا يركنوا يا شيخنا ايه كانت تدخل لغتنا عشنا والضحالة كان لموا لداخلوا يدخلوا يعني بعض العرب جعلت الفعلة دم باب نصر قال نصر ينصروا بعضهم قال انتبه كده ركن يركنوا ركن ايه يا سلام راكينا يركنوا فما يا شيخنا من باب علي ما يعلموا علي ما يعلموا فأخذ رقنا بالفتح فقال رقنا من باب خضع عفوا كده فأخذ ركنا بالفتح من الأولى ويركن بالفتح من الثانية فركب لغة ثالثة هذا تداخل اللغات يعني يعني خد بالك حضرتك صلاة على الرسول عليه مش احنا قلنا راكنا يركنوا زي نصر ايه يعني فتح العين في الماضي وضمها في المضارع دي لغه في الكلمه دي بعضهم قال ايه شيخنا ركن زي علم يعلموا صح زي بفرح يفرحوا الباب اللي احنا كنا عايز عنه ده اذا اي تداخل لغات انا زي فوق وضح لك ايه تداخل لغات يعني عرب من الأعراب دخل مثلا لقبيلة قريش فهم؟ سمع هذه اللفظة قرأتنا يركنوا بفتح العين في الماضي ذهب إلى قبيلة أخرى فوجدهم يشيخنا ايه سمعنا يشيخنا؟ بقلت را كانا قرأ زي يعلموا فأخذ الفعل من الأولى ودخل في الثانية مجمع بين اللغتين هذا من تداخل اللغات أنت فهمت يا شيخنا يبقى إما شاذ طالما هو استعمل عرب يبقى شاذ مقبول وإما ما تداخل إيه اللغات يعني مثلا الجرير من قبيل التميم الجري التميمي ولكن الفرزق من قبيل الحجاز فممكن يستعمل يعني بعض الألفاظ من قبيلة توافق ل لهجته أو أو لغته الشيخنا يعني ما هذا بشر ذي ذي قرأت بني تميم غير ما هذا بشر قرأت آل حجر طيب نيجي الرابع يا شيخنا الرابع فاعل لا يفعل فاعل لا يفعله اللي هو إيه فريحة آه ده الباب الرابع يا شيخنا كسر العين في الماضي فتعاف المضارع وسموه باب إيه صريحه او عالمة وياتي هذا الباب من الافعال الداله على الفرح دل والامتلاء والخلو والعيوب لما نقول مثلا عاوره بطر غضبه حزن الباب ده يعني الباب الخامس فاعلة فاعله يفعلوا اللي احنا بنسميه باب كرمه يكرم او باب شرفه صح وده للأوصاف الخلقية مولانا لم يقول حسن يحسن شرف يشرف فهمنا الشيخ؟ لا ما يلأمه الباب السادس فاعل يفعل بالكسر يعني في الاثنين زي حاسبة إيه؟ حاسبة يحسبوا وهو قليل في الصحيح كثير في المعتل هل, هل الباب ده يجوز فيه النطين في فقرة يعني يحسبوا يحسبوا السؤال ده يعني سألت يعني في ماذا ورد فيه أم لنا لغتان انتبه لغتان حاسب يحسب وحاسب يحسب وتجد القراء فيها كده لكن في عندنا إيه حاسب أو حاسب يحسب اللي هو من الحساب اللي هو العد يعني من العد خلاص الشمس والقمر بحسبان يعني بحساب فهمت حاجه في عندنا حاسبه يحسب وحاسب يحسب وتحسبهم وتحسبهم صح لكن اللغة الثالثة دي اللي هو ايه شيخنا اللي هو من العد يعني, يعني حسب يحسب من الايه من العد صح يا شيخ طيب الآن أنا عايز أختم الدرس ده بنظم الشيخ أحمد عبد الرحيم فاضل كم دقيقة كدا. اسمع كده يقول يا مولانا يقول بعد حمد ذي الجلال مصليا على النبي والآل عبد أسير عبد أسير رحمة الكريمة أي أحمد بن عبد عبد الرحيم شوف الأبواب اللي احنا بنتكلم عليها الشيخنا شوف الجمال يا مولانا والفعل ثلاثي إذا يجرد أبوابه ست كما ستسرد كما ستسرد يعني تذكر على التوالي انتبه يا شيخنا شيخهم فعل ثلاثي إذا يجرد الفعل مجرد أبوابه ست كما ستسرد يعني كما ستذكر على التوالي انتبه فالعين إن تفتح بماض فاكسر الوباب يا شيخنا ضربة ضرب يضربه او ضمه اللي هو إيه ده؟ نصر ينصره او افتح اللي هو ذهب يذهب او افتح لها في الغاضب فالعين طيب والله اعلى وعلم صلى الله عليه وسلم بارك الله